عالي هيا طر يا جراندايزر عدوك فاحذر سلح نفسك ناضل في الدفاع ل أ ج ل سلام فوق ا ل أ ر ض في كل الاسكار ف ح شرا عبد 「なぜならば」「なぜ